الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صلاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال جَاوَرَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَضْرِبَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله سديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرط فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا في الحج وَما تَفوا منِن خَيْر عَلَم الله وَماَا تَفوا منِن خَيْر علمم الله وَتَزَوَد فَلَّ خَيْيرَ الزَّاد التَّقَوان وَاتقُونم وَتَزَوَّل فَل فضَدًا مِرالِّك فَذاَا أَفَُم مِن عرفاتِ فَذكُر الله عد المشعر الحَرا فَذاَا أَفَُم مِنْ عررفَات فَقُ الله عد المشر الحَر ثم أتيقوا من حيث أفاق الناس واستغفر الله ثم أتيقوا من حيث أفاق الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيت ناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ومنهم من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 والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إكم عليه ومن تأخر فلا إكم عليه لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسهد الله على ما في قلبه وهو ألد إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرط والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهادة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء أَمَرَ ظَالِمُ لِلَّهِ وَاللَّهُ رَهْفُ مِنَ الْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّكِينَةِ فَاتَّقُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ مُلِكُكُمْ عَدُوٌّ مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقطي الأمر؟ إلى الله ترجع الأمور